كدري الكرار جدي لا تهاجر لا تهاجر لا تهاجر من تسافير قلبي يسني عليك لو عطيش يتروا بيك قلبي احط ايش روبي خاطري انكسر بعدك ايش جف الخاطر لا السفر والحزن ذبل جفوني والله تعب هالسهر والله ما أحمل غيابك الشيجر شي جرع القهار لو غبيت عن عيني ساعه جن غبيت عني دهار تدري لي فارق خنينه نارتي تلظى بدنينه تدري لي فارق خنينه نارتي تلظى بدنينه خاطري ينكسر بعدك اللي شيعي جبر الخواطر لا تهاجر <تصفيق> لا تهاجر من تسافير يا فروا بي خاطري ينكسر بعدك كل شيء جفع الخاطر لا تغاجر فاطمة بويا أريدك صابر رغم المحام بويا لو شفتيني أطلع هجر من أرض الوطن بويا لا تجرين دمعيش شما يجيش من الزمان الله ليل صابر يا بويا يوعده بجنة عدن بيدغال يمسح دمعها وبحزين حين السمعها بيدغال يمسح دمعها وبحزين حين السمعها خاطري ينكسر بعدك قل لي جبر الخواطر لا تهاجر لا تجيني من تصفي يلبي ينسني عليك لو طيش ترويني قلبي ينسني عليك لو طيش ترويني ينكسر بعدك كل شيء جفر الخاطر لا تنجد نادتي بصوتي العليلة بويا لا تتركني وحدي بكشوف الزهر آنة عدري الكرار جدي مشيت في اهلي كلهم اللي ويش طلباقي عندي لا تخليني وحيدة ابتشويد موعع لخدي لو اضل برض المدينة ابقى يا ابو يا لو أضي البرق المدينة أبقى يا أبو يا حزينة خاطرين كسر بعدك ينشي جبر الخواطر لا تهاجم لا تهاجم من تسافي قلبي يسني علي الرحيم راض الان انا وحيده ويعبد الله يا خويا الطفي الان اريد ويلي حسين نحتار بينا كربلا ينحاس وريد حرملا بسهم المنية يذبح بالغاضرية حرملا بسهم المنية يذبح بالغاضرية خاطري ينكسر بعدك قل لي شي جفر الخاطري قل لي شي جفر الخاطري لا تهاجم لا تهاجم لا تهاجم الهندسه الصوتيه رحيم الوائلي كلمات والحان واداء الرادود الحسيني علاء الفرات هذا ومن الله القبول